ألم تر إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الصوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا